المؤمن أن الآيات يجب أن تدل على رب البريات جل جلاله وهذا منزل منيف ومعقل شريف لا يفقهه كل أحد يقولون إن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف وكان فيه شيء من الجبروت نزل الطائف ومعه عمر بن عبد العزيز ابن عمه لأن سليمان ابن عبد الملك ابن مروان وعمر ابن عبد العزيز ابن مروان فلما أضلتهم سحابة واشتد رعدها كأن سليمان على جبروته فزع فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمته فكيف إذن بصوت عذابه يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمته فكيف إذن بصوت عذابه والشاهد منه والسبب في إراده هذا أن نلحظ كيف أن عمر بن عبد العزيز جعل من تلك الظاهرة التي تسير وتكون بقدر الله سببا في أن يدل أمير المؤمنين على عظمة الله جل جلاله وعلى عظيم قدرته تبارك وتعالى وبهذا يخوف عباد الله قال الله جل وعلا وما نرسل بالآيات إلا, إلا تخويفا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا الشمس والقمر بحضور الشمس يكون النهار وبغيابها يكون الليل ومن أجمل الدعاء حينها أن يقال اللهم هذا إقبال إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي